بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المسألة الحادية عشار من لم يتمكن من استعلام القبلة لا بعلمين ولا علميين ولا تحرين فهنا رأيان الأول أنه يكفيه الصلاة إلى أي جهة شاء وهو رأي سيدنا قدس سره لما مضى في صحيح زراراه ومحمد بن مسلم يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة من دون فرق في ذلك بين ساعة وقت الصلاة أو ضيق وقتها فإن فإنه يكفيه الصلاة لأي جهة شاء وهذا الراي قد سبق النقاش فيه الراي الثاني راي المشهور وهو ان من لم يتمكن من استعلام القبلة فوظيفته الصلاة الى اربع جهات وبناء على ذلك فهنا مطالب المطلب الأول أنه هذا إذا وسع الوقت أو تمك هذا إذا وسع الوقت وتمكن من الصلاة إلى أربع جهات أما إذا افترضنا أن الوقت لا يتسع للصلاة لأربع جهات أو أن الوقت وإن كان متسعان إلا أنه لا يتمكن من ذلك لضررين أو حرجين أو اضطرارين ونحو ذلك ففي مثل هذا الفرض هل يكفيه أن يصلي إلى جهة واحدة أم لا بد من الاتيان بما يتمكن منه من صلوات فلو فرضنا انه لا يتمكن من الصلاه لاربع جهات لكنه قادر على الصلاه الى جهتين فهل يتعين عليه الصلاة إلى جهتين أم يكفيه الصلاة إلى جهة واحدة فهذا هو محل الباحث في هذا المطلم وقد أفاد سيدنا قدس سره صفحة 458 بأن هذه المسألة مبنية على كبرى أصولية وهي أن الاضطرار إلى ترك بعض أطراف العلم الإجمالي في الشبهة الوجوبية هل يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية راسا فلا مقتضي لرعاية الاحتياط اصلا ام هو بعده باق على المنجزيه بالنسبه الى الجهات التي يتمكن من الصلاه اليها ونحن نعرض المطلب الاصول بشكله العام فنقول اذا حصل له العلم الاجمالي في الشبهة الوجوبيه مثلا كما لو علم اجمالان بوجوب كما لو علم إجمالاً بأنه نذر إما صلاة الليل أو صوم يوم الاثنين أو صوم يوم الاثنين ولكنه مضطر لترك أحدهما. فتارة يكون الاضطرار إلى معين وتارة يكون الاضطرار لغير المعين فإن كان الاضطرار إلى معين كما لو اضطر لترك الصوم الصوم في نفسه مضطر لتركه او علم بحرمة شرب احد المائعين اما الابيض او الازرق لكنه مضطر لشرب الاناء الابيض لكونه ماءان ففي حاله الاضطرار الى المعين تكون النتيجة هي التوسط في التكليف والمقصود بالتوسط في التكليف بحسب مصطلح المحقق النائيني قدسي سره أنه لما كان شرب الإناء الأبيض مضطرا إليه فهو حلال على كل حال إما لأنه حلال من أصله أو لأنه المحرم لكن حل للإضطرار لصحيحة الفضلاء وما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه فإذا كان المضطر إليه بعينه وهو شرب ماء الإناء الأبيض حلالا واقعا كانت فعلية التكليف بحرمة الشرب فعليه على تقدير دون تقدير إذ لو كان النجس واقعا هو الإناء الأزرق لكان التكليف بحرمة شرب النجس ما زال فعليا لأنه إنما اضطر لشرب ماء الاناء الابيض فالتكليف الواقع بحرمة شرب النجس ما زال باقيا على فعليته لأن النجس واقعا هو غير ما اضطر إليه وأما لو فرضنا أن النجس واقعا هو نفسه ما اضطر إليه فليس التكليف بحرمة شرب النجس فعليا فالنتيجة أن التكليف بحرمة شرب النجس في هذا الفرض فعلي على تقدير دون تقدير وبناء على ذلك فليس العلم الإجمالي منجزا في المقام من رأسه لما؟ لأنه يشترط في منجزيه العلم الإجمالي أن يتعلق العلم الإجمالي بتكليف فعلي على كل تقدير سواء كان المعلوم بالإجمال طرف ألف أو طرف ب فإن التكليف فعليون وأما إذا لم يكن التكليف فعليا على كل تقدير بل على تقدير دون تقدير فالعلم الإجمالي ليس منجزا إذن ففي هذا الفرض يجوز له شرب ما اضطر إليه وغيره خلي بالك وياي خلي بالك وياي المطالب أصولية هذا فيما إذا وقع الاضطرار إلى المعين وقد عبر عنه النائيني بأن مرجعه إلى التوسط في التكليف والمقصود بالتكليف توسط في التكليف أن فعلية الحكم على تقدير دون تقدير، وأما إذا كان الاضطرار لغير المعين، كما لو علم بوجود اناء النجسين إما الأبيض. أو الأزراق ولكنه مضطر لشرب واحد منهما وليس مضطرا لأحد معين فهنا وقع البحث بينهم في منجزية العلم الإجمالي لغير ما يدفع به اضطراره لأنه بالنتيجة سيشرب أحدهما دفعا للاضطرار فهل يبقى العلم الإجمالي منجزا في الاخر فيلزم عليه تركه أم لا والبحث هنا في فرضين او بناء على مسلكين المسلك الاول ان يقال بان العلم الاجمالي عله تامه للمنجزيه كما ذهب اليه المحقق العراقي فبناء على هذا المسلاك وهو أن العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية هل تبقى منجزيته في غير ما دفع به شنو اضطراره أم لا فهنا ذهب سيد المنتقى قدس سره في الجزء الخامس من المنتقى الى ان العلم الاجمالي لا يبقى منجزا في الطرف الاخر بناء على العلية التامة للمنجزيين والوجه في ذلك أن الترخيص حيث يرخص للمكلفان يدفع الطراره بشرب أحدهما فهذا الترخيص هل هو ترخيص واقعي أم هو ترخيص ظاهري أم هو ترخيص عقلي وعلى جميع التصورات لا يبقى العلم الإجمالي على المنجزيه في الطرف اخر بيان ذلك اذا قلنا بان الترخيص واقعي اي ان شرب ما يدفع به المكلف اضطراره حلال واقعا فلا محال سيكون حكمه حكم الاضطرار إلى المعين بأن يكون مرجعه إلى التوسط التكليف في التكليف وبيان ذلك أنه ما يدفع به اضطراره حلال على كل حال إما لأنه حلال من أول الأمر أو لأنه حلل لاضطراره إلى أو لشربه دفعا لاضطراره فإن كان النجس هو ما دفع به اضطراره فحرمة شرب النجس ليست فعليه إذ المفروض ان ما دفع به الطرار هو حلال واقعا وإن كان النجس غيره كانت الحرمة فعليه إذن ففعلية شرب النجس ليست على كل تقدير بل على تقدير دون اخر وحيث يعتبر في منجزيه العلم الاجمالي ان يكون المعلوم بالاجمال فعليا على كل تقدير والشرط غير متوفر إذن فالعلم الإجمالي في المقام يسقط عن المنجزية رأسا فيجوز له الشرب منهما وإن كان الترخيص في المقام شنو ؟ ظاهرياً أي أنه ترخيص شرعي وليس عقلي لكنه ترخيص ظاهري في مرحلة الظاهر فمن الواضح كما قرر في الوصول أن الترخيص الظاهري في أحد أطراف العلم الإجمالي اذا لم يتضمن جعل البدل فهو مما لا يجتمع مع منجزيه العلم الاجمالي فإن القائلين بمسلك العليه كالمحقق العراقي قدس سره يرونه انه لا يمكن الجامع عقلان بين منجزيه العلم الاجمالي والترخيص في بعض اطرافه ما لم يكن هذا الترخيص بنحو جعل البدال بان يقول الشارع جعلت الطرف الاخر بدلا عما هو المعلوم بالإجمال وحيث إن الترخيص في ارتكاب أحد الطرفين دفعا للاضطرار مما لا يتضمن جعل البدلي فلا محال لا يعقل اجتماعه مع منجزية العلم الإجمالي وحيث إن الترخيص مقطوع به إذن فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية وأما إذا كان الترخيص عقلياً بأن سكت الشارع وتكلم العاقل فقال حيث لا بد لك أيها المكلف المسكين المستكين من شرب أحدهما دفعا للطرارك فلا عقوبة عليك في شرب أحدهما فالترخيص عقلي ما حض فمن الواضح حينئذ وقوع المصادمة بين حكم العقل بمنجزيه العلم الإجمالي الذي يقتضي التحفظ على المعلوم بالإجمال في كلا طرفين وبينه حكم العاقل بإرخاء العنان والترخيص للمكلف في أن يرتكب ايا من الطرفين حيث لا يمكن الجمع بين الحكمين العقليين فلا محالة حيث حكم العقل حيث حكم العقل بالترخيص دفعا للاضطرار فيرتفع حكمه بالمنجزيين والنتيجة بحسب تعبير بعض سقوط العلم الاجمالي عن المنجزيه راسان فلا تجب موافقته القطعيه ولا تحرم مخالفته القطعيه وبتعبير مقرر لكلام سيدنا قدسيه سره صفحه اربعمائه وخمسين قال ونتيجه ذلك سقوط شرطيه القبله مره واحده يعني في محل كلامنا حيث ان المكلفه علم تفصيلان بوجوب الصلاة إلى القبلة وترددت القبلة بين أربع جهات فمقتضى العلم الإجمالي الصلاة إلى أربع جهات لكنه مضطر لترك الصلاة إلى جهتين من الجهات لضيق الوقت فهنا حيث يسقط العلم الاجمالي عن المنجزيه اذن فنتيجه ذلك سقوط شرطيه القبله وجواز الاجتزاء بصلاه واحده وهذا هو وجه القول بكفاية صلاة واحدة المخالف للمشهور ولكن يلاحظ على ما أفيد أولا بناء على مسلك العليين وقاكم الله من العلال بناء على مسلك العليه فلا ملازمه بين القول بالأفوان فلا ملازمه بين الترخيص في أحد الطرفين وسقوط العلم الإجمالي عن المنجزيه كما أفاد في المنتقى لا لا توجد ملازمة والسر في ذلك أن معنى علية العلم الإجمالي للمنجزية كما نبه عليه خريت الفن وهو المحقق العراقي أن الجهلاء في أحد الطرفين ليس معذرا هذا معنى العلية فإذا علم اجمالا بنجاسة أحد الإناءين فالشك في نجاسة ألف ليس عذرا شرعيا في جواز الارتكاب هذا معنى العلية وبالتالي لا يمكن الترخيص من قبل الشارع في إناء ألف لأجل الجاهل لأن الجاهل ليس معذرا شرعا لأنه لا يمكن الترخيص أصلا وإنما لا يمكن الترخيص لأجل الجاهل لأنه لا يمكن الترخيص أبدا فالترخيص بملاك آخر غير ملاك الجهل لا مانع مين ولا يتنافى مع العلية التامة لمنجزية العلم الإجمالي فلو رأى المشرع أن الإطلاق اضطرار لاحد الطرفين ملاك يقتضي جنوه يقتضي الترخيص في شرب احدهما دفعا للاضطرار فان هذا الترخيص بملاك الاضطرار لا يتنافى مع العلية التامة لمنجزية العلم الإجمالي فيبقى العلم الإجمالي على منجزيته في الطرف اللخ ولذلك فإن المحقق العراقي أعلى الله مقامه مع أنه قائل بالعلية قال في المقام ببقاء منجزية العلم الإجمالي في الطرف الآخر وهذا ما يعبر عنه بالتوسط في التنجيز مقابل التوسط في التكليف أي أن العلم الإجمالي ليس منجزا للموافقة القطعية وفي كلا طرفين بل هو منجز في الطرف الذي لم يدفع به المكلف اضطراره هذا أولا وثانيا سلمنا سمعا وطاعا بأن الترخيص في أحد الطرفين واقعيا ظاهريا عقليا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية بناءا على مسلك اللي سلمنا ولكن هذا القول بأن نتيجة ذلك سقوط سقوط شرطية القبلة مع العلم التفصيلي بوجوب الصلاة إلى قبلتين وإنما حصل التردد في مقام الامتثال فهل هناك ملازمة بين سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية من رأس فهو ليس منجز وبين سقوط أصل الشرطية أي شرطية القبلة فمن الواضح انه شنو لا ملازمة بينهما غاية ما في الباب أن المكلف حيث علم تفصيلا بوجوب الصلاة إلى القبلة فتنجز عليه التكليف ولكن لأنه لم يتمكن من الموافقة القطعية لهذا التكليف المعلوم تصل النوبة للموافقة احتماليه لا نشرطيه القبله تسقط من راسين ففهم وتامل ولا تغفال هذا كله بناء على مسلك الياء الجهه الثانيه من الباحث اذا قلنا ان العلم الاجمالي مقتض للمنجزيه فهل يبقى على المنجزيه في الطرف الاخر غير ما دفع به الاضطرار ام لا ياتي الكلام عنه ان شاء الله ولا باس باكل الخبز وشرب الشعر فانه يخفف ثقل المطالب Alhamdulillah. <twieerman bandera> de